بسم الله الرحمن الرحيم. وين الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا حطمه وما أدراك حطمه نار الله التي تطلع على إنها عليهم في عمد da da